وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِذْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكِ من بعد وصيتي يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ السُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِن بَعْدِ وَصِيَةٍ تُوصُونَ بِذَا أَوْدَيْتَ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَرِثُكَ لَا تِنْسَأُ وَامْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا من ذلك فهم شركاء في السلس من بعد وصية يوصى بها أو دين غير رمضان رصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله ومن يطيع إلا ورسوله يطيع ودخله جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك الفوز العظيم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 يأتينا الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُونَهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَّسِفَ هُنَ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى استا اذا حضر احدهم الموت قال إنني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار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 وَلَا تَعْبُدُوا غِنَى لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُ النَّاسَ إِلَّا أَن يَأْتِينَا بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ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 وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِكْفًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا فتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم لا <تصفيق> قن وَلَا ولا تنكحو ما نكحابكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه ك. فاحشة ومقت وساء سبيلا ورحمت على اقوم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وامهاتكم وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِ أَرْضَعْنَكُم وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُم وربائم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 بَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سلف إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا